أنه لا يجوز قراءة أقل من ثلاث آيات في الركعه وقول الأحناف هذا متجه لأن الله تعالى قال: فقرأوا ما تيسر من القرآن، وقوله ما تيسر يشمل ماذا؟ الآية والآيتين والثلاث. وقد صح أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى فقرأ آية واحدة في الركعة الأولى قل امنا وفي الركعة الثانية قل آمن آية من البقرة وآية من آل عمران بما دل على مشروعية الصلاة بماذا بآية واحدة إما من الذي كره أن يصلي بآية واحدة لا يكمل بها المعنى لكن إذا صلى بآية واحدة كامل بها المعنى وتم فهذا ما لبس به كما قرأ علينا الله ولي الذين آمنوا هذه آية معناها تام كامل وهذا مما يرد به على الأحناف فعل النبي عليه الصلاة والسلام اتداءا وثانيا عموم قوله فقرا ومتى يصر منه أما الكلمة الثانية إن ليلة النصف من شعبان لم يثبت لها فضل على وجه الخصوص يعني جاءت فيها أحاديث أقصرها لا يثبت ولا يصح أما تخصيصها بقيام وتخصيصها بالصيام وتخصيصها بأي نوع من أنواع العبادات فذلك مما لم يثبت مما لم يثبت وعليه فلا يجوز تخصيص هذه الليلة بأي نوع من أنواع القرب والعبادات والقول بأن القبلة تحولت في هذه الليلة على وجه الخصوص فهذا فيه نظر بل فيه خلاف بين الرواه إن القبلة تحولت فعلا في شعبان لكن قال بعض الروال سمان عشرة ليلة بخين من شعبان فلم تتحول القبله في يوم ماذا؟ النصف على وجه الخطوط والمستفاد من هذه المسألة هو طاعة الصحابة وامتثال الصحابة لأن القبله كيف تحولت؟ اولا النبي عليه الصلاة والسلام كان يرجو أن تتحول القبلة كما قال تعالى فلنولينك قبلة طب لماذا كان يريد تحول القبلة لسببين السبب الأول ليخالف اليهود والنصارى فهذه أول فائدة أول موعظ أول درس مخالفه اليهود والنصارى مع أننا نخالفهم في قبلة هي اصلا من ماذا هي من قبلة أنبيائهم ورسلهم فكيف لا نخالفهم في أمور الدنيا ونحن اليوم أكثر ما نتشبه بماذا بالغرب وما نتشبه بالمشركين وما نتشبه بالكفرة وانظر كيف جاء اليهود يقول لعمار ما ترك نبيكم شيئا إلا وخالفنا فيه قال له أجل حتى الخراء يعني شوف حتى الخلاء خلاء الفعل الفطري الفعل الجبلي الإسلام أرشدنا فيه إلى مخالفه اليهود والإيه والنصارى كيف ندخل أي قدم نقدم وما هو الذكر الذي ندخل به وما هي أحكام التخلي وما هو الاستنجاء يكون بالشمال لا يكون بماذا باليمين إلى آخر ما تعلمون إلى آخر ما تعلمون فانظر فهذا أول درس مخالفة اليهود والنصارى والحديث يقول ما يزال الإسلام عزيزا ما يزال هذا الدين عزيزا ظاهرا ما خالفت أمة اليهود والنصارى ما خالفت لكن اليوم الأسف ما أسرع الأسف ما أسرع موافقة المسلمين لليهود وماذا والنصارى حتى صرنا حينا والله لا نستطيع أن نميز بين المسلمين ومن وغيرهم بينما كانوا في زمن عمر يتشبهونهم بمن بالمسلمين حتى ألزمهم عمر بان يخالفوا المسلمين ولا تشبوا بهم في لباسهم شوف انقلب الامر الى ماذا نحن الى نحن الذين نطلب التشبه انظر الى امتثال الصحابه لما مر عليهم صحابي وهم يصلون وانتم تعرفون مسجد زيل القبلتين في المدينه النبويه فقال لهم اشهدوا بالله اشهدوا بالله اني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل المسجد الحرام فتقول الرواية فاستدار وهم في وهم في الصلاة شوف الامتثال كيف لو قلت لرجل اليوم قال رسول الله خذ اعتراضات قائمة اعتراضات طويلة بقى. يا عم الشيخ هو الحديث صحيح ياخد في البخاري مرل يعني هو البخاري نبي بخاري ما كتاب هذا الاعتراض الثاني يا أخد عبد الحديث بيقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا يقول لك لا ما عايش مش للزمن ده كلام ده كان على أيام النبوة أيام الخيمة والجمع في القرن العشرين يا شيخ يا أخي ده سنة سابتة يعني هي دي اللي هتدخلناك جنة يا شيخ السنه بتاعتك يا أخي ما احنا بنقول لا إله إلا الله انت مضيع الدنيا على السنة دي ليه يا أخي ده اللي انت بتعمله ده بدعه. مش هتضر يا شيخ بدع حسنه وخذ بقى قائمة اعتراضات ممكن تصل إلى عشرين اعتراض عشرين اعتراض عشان نقلت له ماذا؟ سنة طب الصحابة هنا اعترضوا ما قالوش نستنى لما الصلاة تخلص ليه ما قالوش هو مين اللي بيكلم ده اصلا ما احنا ما نعرفوش ما هوش البخاري اللي بيكلم ده واستداروا هم وتكلفوا الحركة في الصلاة عشان ايه؟ الامتسال وسرعة الاستجابة إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا ماذا؟ سمعنا وإه؟ سمعنا وأطعنا سمعنا وأطعنا فأين منا سمعنا وأطعنا هذا؟ والله كم أجلس بين اقوام في أقضية وفي مشاكل مجرد بس أنت تقول قال رسول الله بص عم الشيخ سمحت سبنا من الدين بس خلي الدين على جمل خلي الدين على جمل الشيخ عايق يحكم به <تصفيق> الشيخ ما كان يحكم بالدين ويقول قال الله وقال الرسول قال خلي الدين والله قال أهلي أقوام خلي الدين على قام خلي لي دمال قيبني ليه طيب لما خلي الدين على قام هو الشيخ ماذا يقول؟, مش يقول قال الله وقال الرسول هذه استجابة الأمة المحمدية شوف الاستجابة يعبر عنها بعض الصحابة يقول لما حرمت الخمر كانت تجري في المدينة مجرى مياه مجرى مياه المطر من سرعة الاستجابة وقوة الاستجابة كل واحد في بيته خمر عمله خرج فيه فأهرقها وقالوا انتهينا بل في بعض روايات أني كان أنس يروي النابطلحة كان يشرب لما سمع ماذا نداء التحريم ألا إن الخمر قد حرمت فيقول فخرج فأهرقها ما قال بس شوية دول شوية دول وخلاص فخرج فأهرقها وانت تعلم حب من العرب الأوائل لماذا إلى الخمر كان شديدا مع ذلك حبهم إلى من إلى الله عز وجل والذي دفعهم لهذه الاستجابة فهذا هو الدرس الذي نأخذهم من ليلة النصف من شعبان استجابة لمن لله وللرسول يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما شوف كلمة لما يحييكم هو بيخاطب موت أصلا ما بيخاطب أحياء بدليل قال يا أيها الذين إيه؟ آمنوا تبليء لما يحييكم يبقى يريد حياة أخرى ليست الحياة بمنطق أنك تأكل وتشرب وإنما الحياة الطيبه التي تزوق فيها لزة الإيمان وحلاوة الطاعة ولا تزوق إلا بالاستجابة لله وللرسول وسأذكر لكم موقفا فعلا يدل على عظم فضل الاستجابة لله وللرسول وحاجة الأم إليه مرة في بعض العمرات حصل مشكلة ما بين المعتمرين فريق قال لا لابد نمشي اليوم عشان احنا ما نستطيع ان نجلس الى ختم القرآن والدنيا تكون زحاما وحنا معنا كبار في السن عنده حجة كبار في السن والدنيا زحام والمحافظه على اولئك وفريق قال لا نحن في القاهرة تمام؟ قد اتفقنا على ان احنا ننزل ايه اخر يوم من رمضان فريق ايه له حجة لأننا معنا, معنا اتفاق سابق فجاءوا لي وكنا في الحرم المقال ما ستقول فريق يقول نمشي عشان مشكلة الكبار والمسنين وكذا والزحام وفريق قال لا نجلس احنا جايين لأجل العمرة والعباده فقلت ماذا قال القائم على الرحلة القائم أليه المسؤول قال المسؤول قال نمشي خلاص يبقى نطيعه ونمشي طالما ارتضينا به ماذا مسؤولا عنا ومشرفا لهذه الرحله يبقى نطيعه كما امرنا من الاسلام وفعلا كانت بركه على هذه الطاعه علينا ان عدنا الى بيوتنا سالمين وعلمنا ان الذين تاخروا جلسوا في ميناء في ميناء العقبه ثلاثه ايام في برد وعراء وجوع فكان ذلك إنقاز لمن للمسنين من التعب وكذا إلى آخره. وقالوا لنا بأن يعني الأصل إن هي النبي عليه الصلاة والسلام أخبر في السفر من قضى حاجته فليه فليتعجب. وإحنا قضينا حاجتنا من العمره قضينا حاجتنا من المكس للعبادة واليه والطاعة ونحن ها هنا ما فرطنا ما فرتنا إلا في إلا في ليلة إلا في ليلة يكتب لنا أجورها وأجر صلاتها هناك لأن أردنا بذلك ماذا سنة نبوية نحن نطيع ماذا ذلك الذي له مسؤولية علينا مسؤولية عن فالشاهد إخوة الإسلام هذا هو الدرس الثاني المستفاد من ليلة النصف استجابة الصحابة الشديدة للنبي صلى الله عليه وسلم وللشرع لما قيل لهم إن الرسول صلى صلى الله عليه وسلم إلى قبل المسجد الحرام فاستداروا من الدرس الأول هو شوف أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يريد الاتجاه إلى المسجد الحرام ليفارق من ويخالف اليهود واليه والنصارى في ذلك. وذلك الدرس الثاني ليتنا نخرج بهذين الدرسين مخالفة اليه اليهود والنصارى والمشركين. والدرس الإسهاني الاستجابة لله ولو لم نهوه يعني أم موسى لما استجابت لله هذا أمر يستجيب له إنسان؟ ان أنت تلقي ولدها في البحر أعطيني عقلك هي تخشى عليه من فرعون ترميه في تابوت وفي البحر لكنها استجابت لمن الذي أمرها الله والله يعلم وانتم ماذا كانت النتيجة شوف مكافآت الله لأم موسى واحد ربطنا على قلبها ثبتها الله اثنين رادوه إليك ثلاثة وحرمنا عليه المرادع من قبل أربعة هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم أرضعته بأجر يعني شوف بترضع ابنها وبتاخده أجود أجر فرعوني وما ادراك ما الأجر الفرعوني ده الصحر طمع فيه أئنا لنا لا لأجر يبا فرعون لما يدي ام موسى كده أجر لإرضاع موسى يديها ديه. ها؟ وفريق من المفسرين قالوا وحفظ الله بذلك ولدها هارون ليه لإن صارت لها عند فرعون مع ان فرعون كان بيقتل من كل الذكور الاسرائيليين طيب بل لها حظوه يبا مش هيقتل ولدها من هارون هذه نمرة خمسة نمرة ستة وجاعلوه من المرسلين يعني لو فتش وسيدنا ابراهيم مثل اخر اني ارى في المنام اني دي مساله معقوله يا ربي رزق الولد على كبر والامل منقطع في ولد اخر لان ابراهيم صار ايه شيخا كبيرا ينجب اسمعي جاء فلته والولد حليم مؤدب يعني ما هوش ولد كولد اهله كولد قصه موسى والايه والخبر ومع ذلك ازبح قال له فانظر ماذا ترى لا نقاش شباب مكفآت الله لإبراهيم يا ابا تفعل ما تؤمر أعانه ولده ستجدوني إن شاء الله من صابرين اثنين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت به الرؤية رفع عنه الكرب والبلاء ثلاثة وفديناه بذبح عظيم صار نسكا للعالمين ومن سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة أربعة قال الله وبشرناه بإسحاق نبيا منه إن تعطتنا إسماعيل نحن نعطيك إسماعيل وإسحاق ومن ورائه ما يعقوب يعني ستعمر يا إبراهيم حتى ترى من يعقوب ولد من ولد إسحاق يعني شوف أن تعطتنا إسماعيل استجابة نحن نعطيك إسحاق ومن ويعقوب مكافأة لماذا لاستجابة إيه؟ إبراهيم عليه السلام لرب يا أيها الذين امنوا إيه؟ استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم وخذ مثل ثالث حزيفة لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه الخندق قال له يا حزيفة ارقب القوم يعني شوف أخبرهم ولا تزعرهم علينا يعني هو تعمل أي حاجه تسرهم تعرفهم فحزيفة يقول فرأيت أبا سفيان يصطلي بالنار بدف ظهره فأخرجت سهما من كنانتي فذكرت قول النبي استجيبوا إيه لله ولل ذكرت قول النبي لا تزعرهم إيه علينا يعني انا مش بعتك عشان تضربهم ولا تقتلهم انا بعتك عشان تشوف ايه فقال فرد السهم إلى كنانتي إيه اللي حصل بعد كده أسلم أبو سفيان وأسلمت امرأته وأسلم أولاده يبقى لو أن حزيفة شوف حزيفة يفعل ويستجيب وكان سمرت الاستجابة من ماذا أسلمت كلها وحسن إسلامها وأنجبت للأمة ماذا يزيد ابن أبي سفيان المجاهد البطل وأنجبت للأمة معاوية ملك المسلمين وتجعلت هند المرأة التائبة التائب الرضيه وأبا سفيان الذي جاهد في الله حتى فقد ماذا عينيه الاثنتين في الجهاد رضي الله عنه أبو سفيان فقد عينيه في الجهاد عينا فقدها في اليرموك وعينا فقدها في حنين يبقى شوف لأن حزيفة ماذا استجاب مع أني قد تظهر له مصلحة أبو سفيان دقائد الجيش لو قتلناه يبقى المشركين هاي هيرجعوا كلهم لكن لا رسول الله قال هنا تتعطل العقول وتستجيب ماذا القلوب لأن رسول الله يعلم وأنت لا تعلم وانت لا تعلم فإذا هذا اليوم هذا اليوم إخوة الإسلام دعوته الكبرى إلى الاستجابة إلى الاستجابة الاستجابة لله وللرسول إذا إذا دعاكم لما يحييكم من طلب الحياة الطيبة فليطلبها بالاستجابة لمن؟ لله والرسول هنا ستعيش حياة طيبة لا يكدرها عليك شيء على الإطلاق لا يكدره عليك شيء على الإطلاق من هذه الاستجابة لله والرسول طبعا كنت أود اليوم أن أحدثكم عن عمار رضي الله عنه ولكن خبر النصف من شعبان أعتقد أنه ذهب بالوقت ولو حدثتكم عن عمار اليوم لمن فعله فحصة عمار رضي الله عنه مؤجله إلى ماذا؟ إلى الغد فيكون درس الغد إن شاء الله تعالى في ثلاثه حصص حصة في المنهج خلافة علي رضي الله عنه وحصة في كتاب عمدة الأحكام فوائد حديث عبد الله بن زيد المازني والحصة الثالثة مع عمار رضي الله عنه وارضاه وفي هذا القدر كفاية وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم افرقعوا يا طلبه العلم